قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمك 117. لأقرم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 118. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم ما لا أصلّب أنكم أجمعين؟ قالوا إن إلى ربنا مقلوب وما تقيم منا إلا أن آمنا في آيات بنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملاء من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي لساءهم وإنا فوقهم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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسترد تَخْلُفُ لَفًاكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ السِّنِينَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ